and وعارف ومن يحكم من عبد الله أولئكم يفعل يتعلق من في ما معه يختاري تماماً أن يعبد وغيره وصفه وثقله حوره عارف من يحب من عبد الله أولئكم يفعل في ما معه وفي ما هو محو من عبد وغيره وصفه في ما معه وفي ولكن يأتي وستجد في تلك ابن عباس ومبيت دون ان ينظر الى مناطقها الى موضوعها و الى مئيتها و الى محليها الصحيحة مجربة في مكان قول تعالى و يحكم من الله من في؟ في من على مناطق الاستخدام هذا من العلم في شيء؟ هل هذا من الانطاق في شيء؟ كيف من العلم؟ بل هذا على التحقيق هو مسلك للمسارك تهل البدء ودمن. واخد اشارة الى هذه النظار العالم الجهد الكفيع النظار والسؤولي الجمال والسؤولي الذي ياخد الدليل بدون النظر الى مناطق الصحيحة ويبعو في مناطق الرحلة في مناطق الرحلة من اشد اجراع التحريف والسؤولي قال الشقيق بفتادة العصران لذلك المفحل الذي عقده بالحديث عن المسالك المستجعة في الوظر والمسالة وبدخل كان يجب القصير إلا ما فيه هو الستجار قال في مجاب القوة فضحان 317 قال سنع تعرض بيستعرض مسالك المستجعة في الوظر والمسالة ومنها من تلك المسالك والمآخذ التي أخذاها للحلي على المستجع ومنها تحريك الأجلة عن مواضعها تحريف الادلة عن موضعها. ثم اسرح لنا يركض التحريف. قال لان يريد الدليل على منافق. ياسم منافق عليك. قال فيسرق عن ذلك المنافق الى امر هنا. فيسرق عن ذلك المنافق الى امر, امر اخر. موهما ان المنافقين واحد. يعني كل بطر هو تنام القول تعالى من للكن الله لا يكفشون. إلى هم في نفس القضية، إلى هم في نفس الموضوع، إلى في نفس الموضوع. خدمة المسكينون. طبعاً سيصرف عن ذلك الموضوع إلى أمر آخر. مولما أننا واحد. وهو ان مذكور الشابون. وهو من ختيات تحليل الكلام عن مواضيع. العالم أي شيء تحليل الكلام عن مواضيع. الذي وصفه من بل جاءوا من حسيات من الشقين إذا قصده إذا قص تحريف عن ضوقي والعيازو بالله تعالى منها والعيازو إلا شافينه ولجينا فاقوا شافينه قال ويغلب على الضم قال لا تفعل معه على الضم أن من أخرى بالثناء ويضم تحريف الكلم عن موضعك ويضم تحريف الكلم عن موضعك لا يلجأ إليه فرح يلجأ إليه فرة فرح إلا من اشتباه يعود كما تخلت قلبة لا يلجأ من تحريف يلجأ من أو جهد أو جهد يفده عن الحق مع هون يعمل عن حسد الكلمة. الغضب المحنوذ الذي يكون غضباً للباني لهذا الشيء أوزائي يتجن عن حقي مع هو يعني عن الحق وكان في الثالث يعني تماماً على معنى هذا الذي تمكنه في القلوب والجاهل والهوى التي أعمل قلوباً عن مجرد سماع الحقيقية اذا لابد من الموضوع الموضوع وعدم ان ذلك الموضوع الى منظومة الى مناطم هذا وهذا فقط من تحريف التعامل من الموضوع يوصف الكاد يهود هو من خفيات هذا المثلث للقام الجديد وهنا فايدا. ويأني أهل العلم في القديم وفي الحبيب في القديم وفي الحبيب كثيرا ما يتكلمون عن مخالفه المذين أخطروا الحطاب في جالد مجرد وكثيرا ما يتكلمون عن مخالفه في منهز الضرب والإنسان الصحيح ويقولون ما يقولون أنهم أخذوا ما, ما أو أنهم بعضوا او انهم اتخذوا كذا وقرأتوا كذا. وليس في هذا طعم جميع. لا من ولا من جديد. ومن لو اجنى تأمروا. او الخطوة التي تتعلم بين يرى ان هذه المسألة من المسائل المنتشرة لكلام الان. وخاصة اذا كان ذلك الرجل الثالث يدعي التمسك من المدى الثلاثين لنظر الشيطان. يقول انا السبع الغليل واضور مع جميع المدى. نقول له جيد. نستقول انك تبعت الدليل في تلك المسألة. وما وصلت الى تلك النتيجة. وانت راضي جيد. فلماذا لا تستدع الدليل في المسألة السبع. فلماذا تأخذ الضعف وتأخذ وليس قولنا هذا ما مسئلين ولم ولا مبارك. والذي يطلع خاصة لا تباع الشيطاني. بني أبي طايف لروا أمور بس. بس يعرف من هذا ذات. بسافير. بني ورث من أحد من العيل قالت فيه قالت جماعة في مئات لينظرون. وأنا أقول لكم انفلاق قليلة جدا. لكن انفلاق عربنا عندك. يقول ابن طايف في معرة مطفي لمن ابن حذب الإمام العالم العالم من العالم. وابن جاء بع... جاء بعد ابن حذب في ثلاثة ثلاثة القرن هذا القرن الثاني لهذا القرن. من فقط قرد السلام السلام عليكم يقول كمجاجئة التفادي ربس المحبين صفحة عدنى وتلفيه يقول محبين واستمع لمقلاته حتى تتارك المجادة المسؤولة لكي يتطعن سنيا وإنه مجال والعضب والعضب قال محبين وأن محمد من وابو على قتل يسه تمسك بالغاية. انظر وحاكمه الى من هلك. وقل لو انت اخذت جسد وتمسك. اخذت الذي وثمك وقرأت الناس. فانه على قدر يبسك. وقد في تمسك بالغاية. ويغائي المعاني والمهتبات والشكم والعلم الشرعية. قد محظم 28 وثيات. 28 يأخذونك بشان. قد انه على قدر يبسك. وفتوات التمثل الإجراء والإجراء المعام والنسبات والحكم والآية التغيق مدخل في المعارض هتكون معنا المعارض في, في المعارض في باب العجل والنظر وتماء الملايين الملايين التغيق حينما كولا ما أبقى عن النساء على الضائر أفوال من الأسعال أفوال من, من النهجي الذي يتمنى في الجد والباك عجل النوري من هذا لك ولكنك في باب الملايين والكماع والنظر تستطيع الباب فسع على قطير الباب فسع على غير رسل ثم قال ابن طيب فوسع هذا الباب جدا فوسع هذا الباب جدا باب الغضر والملائك وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرية فان هذا التهام ابن طيب المنية تكن قادم اما اليوم محكمة لمعه الثالث واجتنع لكلام شروح الاثنان ثمين عالم الاعلام في المجالة الثالث وقف بها هذه منظرات مصيصة جيدة يجب ان الله يجب ان يتقر عليها فيها كثير من قائد السمع ماذا يقول وهو يتكلم مع, مع كبار من؟ مع صبار وأولى أبناء عصر من الأين من الأرباع يقول بصفحة نعمة ثم قلت الأمير السميع يسبح يحكي لنا المنظرات ثم قلت الامير والحاضرين. انا اعلم ان اقواما يجذبون عليك. ماذا قلت? هل تعلم يبهز? يجذبون عليك. وقد كذبوا علي غير مرة. قرر الكريم. ثم قال انا اعلم ان اقواما كذبوا علي وقالوا لكتطان اشياء. ثم قال هو يطالب الكتطان. ان يحضن هؤلاء المدينة يكذبون ليوافقه على الاسرائيل. وجدوا ان يقررهم على ماذا? قال على الاسرائيل. القالة الاسمية وقال الشخصها دائما من الجبهة. قال هذا الذي يحكي كثير من الناس حتى انه قدير اكتران. هذا الذي يحكي كثير من الناس عن الامام احمد واصحابك ان صوت القاريين. ومداد المقاحب قليم الازلين كما نقلوا مجد الدين ابن القطيف وغيره كاذب مفترة ماذا قال عن مجد الدين القطيف؟ علم اعلان ماذا قال؟ ماذا قال؟ كاذب مفترة قدي وحيد ثم قال صفحة يا اسلام القطيف وقلت في ظن الكلام لفضل الدين ابن الوحيد على اعلان عاصر من معاصرين الجنين بطبر الدين ابن الرحيم ببيان قصرة تناقضه وانه لا يستطر على مقالة واحدة وانما تمح وانما يسعى في السميع والتصميع الصليم من السميع تهان المية ايضا في السميع السميع ليس تصفل انت الورع انت الزائد انت, أنت الذي تصور اسمعت للغاية والنبيل وانما يسعى ونظر الغضب عندما يتملك الانسان يحليه والذائد مش عملا يتطرد بنا حقا في بي الموضوع الغدر واذا يقول ان يحب لله ورسولك نبحان هذا الدين يعني الدين جميع يتعى جميعه يقول بفضل الدين ملكيب وانما يتعى انتفال بالتطريق بين الانتفال ثم قال السفحة مية وثمانين وكان التصوم مثلا من التصومي يقول وكان التصوم لهم في تأثير كتابة الجواب قال من المساني لهم جواز فجارة هي احسابه فبعض الاشياء قالوا لا تكتبوا الآن وكان الخطوب لهم غرض في تأثير كتابة الجهاز من التعيقه الى امتوشين فعن الدنيا ثم قال ليتمكنوا من التعيقه وليع التغيقه فقال هم رفضوا من التعيقه الان وخرج من اخيره حتى يتعيق مية ثم يتعيق عليه. ثم يتعيقه ثم يتعيق مية ثم ثم قال اتفقنا في الموضوع لكن ابن الثاني تقاليات وثلاث وثمانين فرضت عليك انا تكلم مع مع المدير ومقدر فيك الموضوع فرضت عليك وقلت اخطاء وهذا كذب مخالف للقانون وقالتني وجه الرد باني انت هو انا اخطاء وهذا كذب مخالف للقانون ثانيه غير هذا لا يحكم شرع يقع في راي الناس فرق بين الغضب لله الغضب وهذا كذب وقال لكم من الإجناع. وقلت لا ادف ولا خبيلة يجب ان يكون كل شيء المقدم لا ادف ولا خبيلة لا تأذبت معينة الشقاب ولا اطبتك الغضب هذا مصير لا تأذبتك ازاي ولا اطبتك ثم قالت في المياه ستة وثمانينة نفس الثالثة خلنا نعم من؟ الراز على الشطين ساعتين كريش الإمام القدم الأبداع قال أبي كذب ابن الخطيب أبي كذب أبي كذب ابن الخطيب والصراهي على الناس وما بالكذب وما بعده من الجعل ناسا إذا ما تأواك الفرد الكذب الناس والادكرس لذنفقيب واطراءه على الناس في مذاهبهم قبل الشريعة ولمدرس عالجي ونحن كل خوفا على كلا علاس قبل الشريعة لمدرس عالجي من في مواجه لا شيء في مواجه لا مجاز ولا طول في نفسك ما طول فقد يسيء الإنسان على في نفسك من الغضب من كما قال كم مش كان المدير الإيطالي اختلاف بين انطباق الشريعه فيما تحكم فيما تكرر واختلاف بينهم تنطبق بمجرد فيما بيثا في نفس وقت يمكن كان بكل اللي كده في والله فكرت انت بالله اللي وكأنها كتبت الآن نقول في الكتاب الرغم صفحة نتكلم عن النسف وكيف تلدث على الصاحبة وتظهر له هنقاطل في ثوب وفي سورة من الحق الذي حق غيره وراء رجل تقوى جين ومن أعجب أمرها تسمعوا أكبر هذه المسؤولة بهمية جدا ومن أعجب أمرها أي أمر انها تتشف العقل والقلب فتأتي الى اشرة الاسياء و اكبرها و اجميلها فتحلق في مصورة مجمولة اشتغل جنزة اشتغل جنزة اشتغل جنزة اولاكم ليس لديهم دين انت اللي جميلين اولاكم ليعرفون الله عز وجل اولاكم يرتدون الانهاج الله عز يقعون في الاعراب ولا نقول الا كما قال اخلق ما الا الله بينا فتفرجوا في صورة النظمومة واكثر الخلق قال ابن سين وعن عطل تكلم في عطل واكثر الخلق في الجنال العقود ماذا نحن نقول يوم؟ الجنال العقود اطفال الاحلام الهاج اطفال في عطل عطل ولم يصل إلى حد الثراء عن العوايد والملبس اكبر كاتب كان اسرع وعيي من ذلك اذا بدات تحس انك في امر جيد عليه يقول لن يبلغ بل يصل الى حد ما لم حد عن العوايد والملبس فضل عن البلوغ أصلاً ما تقفل خابلك لأنه يكون قد بلغ هذه مجالة عن البلوغ الذي يميز بالعاقل الزلك بين خير الخيرين فيكتره وشرق الخيرين والسان جمالة قاعدة وانا ما نتحدث معنا لكننا نتحدث ثمين أن أكثر من هذا الخير من الشر. ولكن قليل من قليل من قليل الذي يميز بين خير الخيرين هذا فيكي خشر الناس اللذي يهوار هذا الاني يجعل الشيء اللذي يجعل وراء الناس وليش الطبع الي اريدها بابا يأخذ ويارض عنه بايش اكتوه الان كمسوحان فيوثير شعب هو ويوثير شدي هورا يقول وتريهم تتكلم عن تبسات تتكلم عن تبسات يتكلم عن تبسات الناس وتريهم المتابعة للرسول تريم الأفقام بالتشيء والسمي تجريد الرسول وما جاء به وتقديمه على أراحي إجلال تريد أي طرة بات؟ تنبه في خورة تنفيذ العلماء والرفع عن أطوالنا وما فهمو عن الله ورسوله أنت تجريد المتبع عند تقول الأفقام والسم؟ لا! أنت تجريد المتبع وتشاهد كلان وطبع كلان لأنك أنت ترى على المنزل ما يقول أنك الانسان حتى تفتج الحق. فترين المتبعه يجب ان تفتج سنة وبينجمع الا انه هو ان في سورة تفتج العلماء. والرفض عن اطوالهم. وما تنمو عن الله ورسوله. وان هذا اساءة ادد عليهم. ما عبارة بلسان. اولا مش هنا هدد. وان هذا اساءة ادد عليه وكفز بين ايديهم. وهو مثل الى اشاءة الظن للمساكسير احنا سلم اخواني يا الله عم في الدنيا وصمم وقلنا دا اخواني كثيرون فجلت العالم كما قال عمر يلا وديك يوليك بالبادئ المساكسير ايه هذا يسير وكيف لنا قوة أن نرد عليه؟ أنت من الحق عليه. أنت من أنت من الكلام والكلام. وذاك النور قبل الآن. الآن تقول. أنت من حق رد عليه. الحق. وكيف لنا قوة أن نرد عليه ونقول ونحظى بالصواب دونك؟ انت تثير صفات هم يحبون. فتنفوا. أنت ما تقولي. المكذب هذا هو. هذا الذي قطورة المتدعى تجع لهو. ما لم اصحى من قبل. هو قبل يا سمين. قال فتمت من ذلك اشد النقاط. وتجعل كلامهم هو المسكن الواجب الاختلاع. وكلام الرسول هو المتشابه. الذي يورد على اقواله. اكتاب السنة والاجماع نحفزها نعرض عليها. اذا رفضوا عليها نبدأ. اذا رفضوها أبدأ. أبدأ. أبدأ. أبدأ. أبدأ. أبدأ. أبدأ. وكلام الرسول والمتشابه الذي يُعرض على أسوارهم كما وافقها فضلناه فضلناه من عند من؟ عندهم وما خالسها رضبناه إما نروف الفلاس والسنة والسنة والسنة أو أولناه أو أولناه مهم أنه لأنهم نعمل ذلك عندما سنعمل بنا قال وهذه الخدمة وتقفل أن نكتب تحقارة قال ما ايه؟ كان هواء بارد الإنسان والرمل، رأى شعر عندما وصل مكان، يسمع، ايه وصل مكان بثور ثعلب، أو بثور باطي. لا والله. يا من ذب اللى بأنت تحدده. إذا, إذا كنت من المعيال، تيني أتيت من المديحين. إذا كنت تيني تلتقى في جيم، أتيت من المديحين ثلاث. ورجع لغات اللسان. في سمع المفيد جد. خير خيرين. على منعرفك. فيكم ما. وكل من نفس لله سبحانه جل الله بسم الله ان اردنا الاحكام والتنظيم فما هذا الباطل الصروح تقول ان ربنا الاحسان انا دي طيب طيب تعليقا على هذه المثل الائكه الذين يعلم الله والسلام والماء يقول لا تنميزونا يا خساتيس الججر بتطرخ وتطرع وتشدد لا تقبثونا بالسجول فإننا سرنا على نهج خميل محمد. ولكل قول نستدل باياته او بالحديث المستنبط من والنفس نعرف والعموم عندنا متفسرون مطلق ومقيد ونصوص وحي الله نصوص قدماء لا تحتمل الفهمه سوى الربع واذا جاءت ربط النصوص فاننا نقول فادتنا ان انك ونحارب التقليد في زماننا ما حبنا العالم المتجردين والله ما حبنا العالم المتجردين هذه مجردات الله ونحارب التقليل طول زماننا ما حبنا للعالم المتجردين الذي يرتحف أن يصبح بما عالم وكذلك الألمة تشكرهم متمكنهم من كل نفسهم يا بريئة إن شاء الله تلك المقورة على الحاجة من أن بما هو ثابت ثالثيا بأن مقورة للسجارة والسجارة من قبل مجيء التفاصيل أي من قبل أولايا من قبل الآن على هذا الذي يتحدث معنا نقول أن هذا قبل المسلم معكات قول قول اعطاء لا <تسئل> أن على ان نبغي تكتير الله مثل ما اجب لا ينبغي ابدا ان اقرب بقوله تعالى ومن لم يحصل لما انجر الله صلى الله على انها تكثير من هذا الصحابي او من هذين الآن الكريم. حاجة جرام واطم واضطراء نحض وتطول على الطحادة السابعة. وإنما تلك المقول منهم تتعلق لديان مسألة الاسراء. والتي تتعلق على ان شاء الشيخ عبد العزيز نبت الحقي في الهو اول سورة تحدث الشيخ عنها قال واحد الاحتجاج منه اول مثال قال الاحتجاج على سبعية الأنظمة المبدلة لشرح الله والتشمع لما حرم الله يقولون على سرياتها بآثار عن الثلاث هذا اول مثل ضرابة مستيجة لتلك الصور الكثيرة من صور جديد الحقيق بالضطر ليستذل على حضائف جديد عن دولة اليوم في الغيار المثلين الواضح على لما يتضاد عن بعض الثلاثة ان هذه الدولة نصر وهذا والله تحريف من عن مواضيعها تحيط يقول هذا والله تحريف قال ماذا ايه اتهم أمو عمالك المزاير قال هذا والله تحليم بحضنة عن موضعك ثم قال وإن زال الحكم في غير محله والصراء وتجمل على حضر الامة وتجمع القراء تقول هذه الكلمات القصيرة من الشيخة ثم على حضر الامة وتجمع القرآن وعلى خير قول الى هذه الامه ثم كانوا عن عصرنا يتحدثون انتبهوا انما فايلو فقط يقولون فقط كانوا على اي شيء ما اليوم على الطريق نحو الماضي ثم كما كانوا عن عصرنا يتحدثون ولا انظمه المبذله للطبع الانساني والعلوم كل كل الماضي عام الله مستعان على هذا التحريح وعلى هذا النفل الواضح والطريح بالحق في تحصول الواطن والطريح بالحق نفس الكلام يقوله هنا شيء نصف المعطبين والشيء محمد السيد ويشدادين قال صرف الشيء عن المعطبين قال إن من نسب إلى ابن عبدال وغيره من العلماء اعتمادا على كلمة كف دون عدم تكثير في كم ان الذين استبدلوا القوانين الوضعيه بالاحكام الشرعيه يقدمونها عليها وجعل الحكم بها كاستئمان اليها رقم الذي فعل ان فعل لكن الهلال 61 ان هذا ان هذه المناطق من السواد والتي هي قصد الخط فقد استولى عليهم وعليهم كذب العويم وقضى عليه وعليه كذبا عظيما. ولا يخطئ احد ان ينقل ولا حرطا واحدا عن ابن عباس او عن غيره من العلماء في عدم تكثير من سبق وصولهم من الحكام. بل كما قلنا الاجمع من العقيد وهو لا شيء. في عدم تكثير من سبق وصولهم من حكام ايدي الكذبين اني سنعيد. ثم قاد وكيف يمكن ذلك وتكثيرهم امر مجمع عليهم. كيف يمكن انها في اثر ولو بعيد عن صحابي او عن صبيح جاعدا تكشير مكتدر ومشرع وهذه مسألة من مسائل وهي اصلا مسألة اعتقالية بل من اثناء الامام عن اثناء كما بينا اذا فالنطار الشب الجليل هذه من ابرز ومن اوضع سوى اخلاف الحق بالضبط يوضح لنا هذا الامر قاعدة اخرى عند اهل السيدة والجماعة من ظن قواعدهم. في النظر والإدلان. ووضح لنا لم تدل في لنا أن هذا قول من الصحابي أو من التذيع ليس أبدا تفسير لشكل الآية الكلمة. وهذه الفائدة لأن قول الصحابي وبالطبع التذيع لا يخص القرآن ولا يؤيده. لم تدل عدد هذا على نسيان قول الصحابي. كان أن تحجب الناف لا يخص المرفوض بقوم الصحابي إلا إذا كان له حكم المرفوض صحيح في هذه النظيرات <تصفيق> <تصفيق> إلا إذا كان له حكم لأن المرفوض لا يخصه بشهادة أحد لأنها قجة على كل من خلقه وإن كان فعربسنا صحيح وسمر عليه إن شاء الله بقول ابن عربس نفسه ماذا قال؟ قوليكم قال رسول اوكراين من الله تعالى عليه وسلم وتقولون قال او البطر و عمر ايوما ارتع درجة انا البطر و عمرك و اترعوا مرشوف لهم بالجنة كلهم مصحابا كلهم و بجانبهم في ولكن هؤلاء الذين استدلوا الذين لما يرمونهم بكريرة في الجحيم وبكريرة في صلب الإيمان السوء التوفيق. إذا يوضح لنا من هذه الآية الكريمة المقاولة الصادقة أن هذا لا يخص كما نود أن نقول. إذا يوضح لنا من هذه الأمور وهنا تبعه أن هذا القول الصادق ليس تفسير الآية الكريمة. ليس. تثمين. ليس تثمين. وإنما هو حديث من هؤلاء الصحابة والتابعين. عن مسألة أريد أن تحمل عليها الآدم عن قضية أراد بعض الناس أن يستدلوا بها أو يستدلوا عليها بذيل الآية. رأوا من بعض الناس في متحدث عنهم الآن أرادوا أن يحذّم تلك الآية في واقع الناس في مسألة الناس في قضية الناس. فما كان من هؤلاء أن بعضهم صحبه والسلعي إلا أن قال لهم هذه الآية ليست من الله. هذه الآية ليس في هذا الموضوع هذه الآية هي الاستثمال هنا الاستثمال غير المكنة لماذا؟ لأن ما تقصدونه لغاية الدولة فأما هذه الآية تقصد في الاسمتين للذين من جهاز الاسلام والتحكم <تصفيق> أن هذه المطولة تتعلق بأمر بدأت نظوره في عقل عباس. في في في في عباس ابن عباس وكانت تلك الكثنة هي على تحتيات أول في المجتمع وكان ابن عباس بواقع وغيره المتحدة من من تحفظه لكي إلا أن ابن عباس كان تارك المنزان في تلك التسنة وكان علم العلام وكان المقدم بين الصحابة في رضي تلك التسنة وفي ضرر مصور من الحالوها ومن الضروها ومن قولوا في تلك المؤمنات الباطلة كما أن ابن عبدال كذلك قام خامعة هذه التسنة وقال مسؤولتنا بالفجة والديان أولا وهذا الذي يتعلق بتلك المقول وتانيا خامس بتلك الحكمة بالشريك والسلام تانيا وقاوم أصحابات من خرجة وضيطارة الذين عليهم وقاوموا بالشدالة بالشريك والسلام ونقوم بشكل الشتنى بالشتنى بالقوارج الشتنى أول شتنى أول شتنى, شتنى حدث في الحجم أول شتنى على أول المجتمع بالنصر الاول نقول <تصفيق> عن الخوارج مجهة كريسية تريعة على التختيف يرجع الخوارج كمكثر إلى عطر المبود الى عطر المبودة ومبواطع على عبدالله الذي على عبدالله فعندما ولا قال النبي على سبيل المثال أن الله خلق من خلق هذا الرجل قوم ذكره في سبيل المثال وهي عالم اسم عالم مجهول هي على قبل ان يراه ثم بدأ ظهور الثاني والثوار على المبصات يأتي في عصر اسمه ماذا قال هذا؟ عندما أشجعوا كانت المقدمة مبعثة على عنده ثم جاء الظهور الثاني لهم أقوى حدث الثلاث لينا معاوية ولينا عليك وبيضارك على عليك فكان الثواري الذين اخرجوا بعد ذلك بكميبه الفرقة كانوا في مصابة عليك وهم على الذين راوضوه على قبول التحقيق على قبول التحقيق فبعد من قابل الجمل ماوية مشكلة حاضر غاف التحشين في المصلحين كان من من دفع عليه بقبول التحشين هو كان راسبا في من قال أولئك نقص أولئك نقص الذين خرجوا عليه فيما بعد ذل يقول بعد أن قبلا أن يقطع عليهم القبول التحشين من بعد أن خرجوا بموته قام بالنظار حكمين كل منهما يسرح لك المسرطين وبعد ان جاء كتابه كتابه وبعد ان قرأه ان على لي خرج اول طالجين بعد ان سمع الكتاب يقرأ عليه وخصوص كتابه وكيد ان لو يجيب المعاصل انه هو عندها قيل اشرا اول ان خرجت ثلاثه اشراف من ولد الله تعالى هذا كما كان من هذا رجل عمره منيه الا ان سدد سيفه فضرب ذات من قرى السفس سقط وضرب ذات من قرى الانجاد ثم مال على جيش علي فقتل منهم مجدلا ثم مال على جيش معاويه فقتل منهم رجله ثم عاد الى جيش علي وصار يقابله حتى فكل صوت من ذلك تماما هذه الهاري بدأ في قراري من القديم حتى ان يدم في فكره التكنولوجي وبعد واذا بالقراري هذا فراري الى منطقه هارورا والتي كتب جينا اي رسولا خريبا الحمد يبقى لتلك المصفى التي تحيّدوا جهبه وصار يوم رجلين يستمرون بأمرين هما أبو الله الجوان وراسلين والثان قرطوف البجل وهو الذي يارف جزيز السدية الذي أخضر الذي أخضر عن المزيد من الله تعالى على الآبين وجعلوا علامة لمن يقاتلهم من المسلمين ولذلك بعد أن عليه رضي الله تعالى عنه صار يبحث عن هذا الرجل عن هذه الفجرية حتى وجداء الهواء جاد ألا يجداء فلما وجداء سجد إلهي تشكره سجد إلهي نقول تحيذ الطوارج حول هذين وقعت لهم عليهم من وقعت من إلا أنهم رضي الله تعالى عنه قبل أن يفع لهم وكانت مواظرهم وإن ذاكتهم ومن وقعتهم عليه ومتعرفه ومتعرفه ومتعرفه ومتعرفه ومتعرفه ومتعرفه ومتعرفه ومتعرفه كانوا وكانوا برابة باسم عشر واسم باسم عشر واسم برجع منهم اثنانية بعد ان قال علي رب العالم تعالى عنه عليه السبسية وبعد بي ان بينا له ان الذي في يوقع فيه والذي هو اهم كفة من القواني بيهم يتحدثون خط في كتاب الدول المهم كانت تبقى منه جلّة اربعة هم الذين عبدالهم عليه وبدال الله تعالى عنه هو يتخل والنبي عليه الصلاة في تلك الحديث السكيرة المتعجدة كان يتخلط على حقاية كان يقول طوبا لمن ختلهم وطوبا لمن ختلوه شرق فتلة تحتاجين شرق فتلة تحت هذا وهناك كرفة عدفة انتصال عليه واضحابه من الانتصال قبل ان تبدأ المعركة بكرهم عليه ورغم انه لن يكن خضروها تلك السبيهة اكثر التي اعطاها له المبين صلى الله عليه وسلم ولكن كان على ثقة وعلى ان تلك السوسة التي اخبرها او اخبر عنها لديها هي السفة القول. فكان الحرب الحباب على قتلين وأنهم قد قد تحقنين هنا وأنه قولة لمن, لمن ثم قال لهم مقولة تنبئ عن يقين ذلك الصحابي الهلي. قال لهم والله لن يقتن منا عشرة ونينجوا منهم عشرة ونينجوا منهم عشرة كانوا كمهم؟ كان الله وكان عدد من وكيف كان لا يكتب حركة الا رؤيا حفله في الخليفه ووجد لم يكتب الذين عليه في ساعه فقط والذين نجو من زيق الخوارج في ساعه كانت ايه المهم... من ايات المهم الخلق الخلالي ثم معروف من جهد المخالات على ستة سرق ولكن هالسرق التعديد ترجى إلى ستة مخالات ربطية في الابارفة وهون شرق الخلالي وقليل ان ثم الاستطرية والعجائلة والأبوبية والتعالية وما زال الأبوبية يجيز إلى يوم الماضي الذي يعنينا برزيزيا المجلة السريحية السريعة أن الخوارج أظهر مقالاتهم في تشير <تصفيق> الماضي المؤمنين في تكيل الوحيدين الذين يقارسون الجنوب والذين قد يقعون لبعض الشبابين العروس المفهومة وقارت تلك المفهومة هي أهمها يميز المنع الشريف. فالمنع الشريف يقوم على التفسير بالذوق، على التفسير بالمطلق الذوق. معلوم في هذه الساعة من الاستفساد والضمان البيض. الذي يعلمنا في هذا المقام ان القواعي من ضمن على تقرير هذه الجدعة وعلى تقرير هذه النحلة الفاسدة استدلوا بأي شيء استدلوا بقوله تعالى ومن لم نحفر من عند الله فأولاده الجسد في أي باب في باب التشريع والاستدلال والاستحلال أم في باب المجنوب والمعاطب والخبار استدلوا بكل كالآية في باب المجنوب والمعاطب والخبار وهذا يوضح لنا تماما لماذا قال من قال يمكن المقولة لماذا قال مؤباك لغير قرر لنا هذا الأمر والراضي الكثير الكبير في حديثي أو لديك الآية المشورة في المعيدة في المجموعة الثاني عشر فتح قريبه قال أما الخوارج والسنة الواجنة قال قال أما الخوارج فقد تشتيجوا بهذه الآية ومنذن يخفض من أنه الله فأولا يكون الشاسبون وقالوا إنها مصق انظروا شما كما دخلت على آهل الأشخاص الرضيئة وانظر لتلك المقدمات الفاسدة التي أرعاها الطوارج ثم خرجوا منها لتلك النتيجة الفاسدة كل من وقع الزرق أو كل من مقارسة جديدة هو قالوا إنها نصم هذه إنها نصم في أن كل ما حكم بغير معين الله هو كافر زي. ثم قالوا وكل من أذنب فقد حكم بغير ما الله انظر رأيتها عن معنى الحكم الذي حصده الله سبحانه في كلك العالم فالحكم هنا يراد به اي معنى التكليه اخيرا الخصم الخصومات الخصم النجاعة الخضاء في, في, النجاع. في الامغال في الاعراض ما غير طيب والذي يوضح ذلك ماذا؟ كامل جود ان اليهود ذاهم ان ايه حتى يجتجي الولو في قضية اجدانيين اوفاكين والديان. صحيح? ادوى الحكم. المعنين دي في جلسة الاية. اما هم تعملوا معنى الحكم. فجعلوا ستا من يقع شاعد او يقول صوي فقد حكمه. فان شوافق الحكم وان وقع في الكتاب والسنة حكم من الانجر الله. وان خالفه وقع في الجمد وقع في المصير وقع في الكبيرة فقد حكم حكموا بغاية. ثم ادخلوه في عموم المصير. في عموم الانجر. قالوا وكل من ازنق فقد حكم بغاية ما الانجر الله فوجب ان يكون كافر. الجروح المقديمة الفاسدة ومسيزة الصبر اللي ترسب عليها المسيجة الفاسدة فهم غفلوا عن ان الحكم هنا هو حكم بقية. اي الحكم تلك المؤسس وفي الوزعاج وفي القضاء وفي الكسرية وفي تصل بين منات كما انهم غفلوا عن سرب النجوم الذي يوضع كنابا غل مراجب تلك هلايا. هذه واحدة. هذه انهم رجلوا كذلك عن ذلك النصوص الاخر التي تبقى ان مفلقة المعطية ليس بكثرة المسجنة هنا ونحن قررنا من قدم ان المنقيم ومن ثمات في المسجنة انهم ينظرون الاحكام الخرائية نظرة على بطرا فلا بين السائر ومسجنة المسجنة تجامع الخرائج هنا بين سوء السلام تلك الاية وبين التطريق في جمع الكثير. اي ما تعرضت النظرة الأضاءة البصرة الذي يؤمن ان المساعد الصواري كان يستدلون على تكتير مستكشف كبير ولم يدركه هذا وهذا الذي لنا تماما لماذا قال من طار دونك وقد علم في العالم معنى المساعد الثاني في وجود ثلاث رجال في الثالث عشر خمسة وثلاثين يا عن الخلاص قال رحمه الله قال قال قالوا. قال. قال. فمن لم يكن برا فقينا. لا أخذ واحد على غير حتى هو أنفسه. ومنهم من كان هذا. نحن نقول. ويجيبه. لأن مشروط بالنوم أن بعضهم كانوا شابس. قالوا. فمن لم يكن برا فقينا. هو كاسر. وهو سلة في النار. اي كل من قرأ جنبا أو ناقية. وقع في كبيرة طويش. لا في بما ثم قال وكان ثم قال وعثمان وعلي قال وما ومن ولا ليس لماذا لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله فمطلق المقالة عندهم الخلوة في يوم القيامة حتى لو كانتها على تحفظ ليس مخالفة ما الذي فعله علم ابن عبدالله ربما تعالى عنه ليس لا تحفظ بغير ما عند الله في شيء لأنهم قالوا له ماذا قالوا قلحك شمكة رجال الله وقعوا واحد وقالوا إن شكمه إلا لله لا حفظ إلا لله فعل هذا تحفظ بغير محالي كان العليم ربما عنه ولا بغير هذا أن يعدنوا ولو رحضة واحدة هذا امر لا يقوله ولا يضره من في قلبه اجل الامام وهذا لازم قرر منه لازم قرر منه لازم قرر منه لازم قرر انه قرر انه قرر انه قرر انه يتنزل على حاجة المشاهدات نقول قال المسانية لانهم حتموا بغير ما انزل الله فقال فكانت جزعتهم لها مقدمتان الواحدة أن من خالق القرآن بعمله أو برائم أو قطع أو أفصى فيه هو كاذب. من خالق القرآن بعمله وقع أو معظم والثانية أن عثمان وعلي ومن والهما كانوا كذان فعند الثوارج في كامل المساسس أنهم خالقوا اسم الله أن عليم الخالق حكم الله بحكم الرجال من كان ثانية أن بشار الثوارج كانوا يستدهدون على كل من خالف القرآن وقع في جمل أو وقع في مطية أو وقع في مقالة، وإن كانت تلك مقالة على خاطر ليس من خلاف الشيء، ولكن بأزهامين فسيع مخالف. أدخلوا كل هؤلاء في أمور قول تعالى ومن لم يحسب عند الله أولئك هم الكذابون. فمن كانت هذه حال فمن كانت هذا حال ومن كانت هذه صفة عندهم جعلهم من لم يحسب ما عند الله وهذا لا مفاسد. والمقدمات ونتائج باطلة. بعد ذلك، وبعد إنشاء هذه المقالات، هذه التقارير، كان لا بد من وصف مع هذه النتائج. لمن يحكموا الله صلى الله عليه وسلم لسللوهم بها وتنزيلوهم على ملتكب الظنوب والمعاطر فكان منهم أن قالوا لهم تلك المصورة قصر من قصر أي أن ما تقصدون مما يقالوا هؤلاء من المفاركيكم. لو سلمنا ذلك جدا ما تقصدون لهم من وقوعين فيه من الظنوب والكبار والمعاطر أو المخالفة القرآن ليست ابدا من باب الكفر المخرج من الله. ليست مما يدخل في معنى الآية في الأصلين. ليست من يدخل في قوله تعالى وإن الله من عند الله فولاك يكون. فهذه الآية لا تسري على هلاء. وإنما الذي يسري على هؤلاء هو كفر من هذا التحقيق هو الذي يسري على هلاء كما قالوه مهما بلغ من الجنور الى المعاصر والتبائر فهو دون بسرق الجفر المقرد من الليلة والنبي هتحدث عنه الاية هل هذا هو جفر دون كفر فهذا هدف الجديد تلك لكم على الاية على ليست القوم ليست تنجيرا ليس في محامه وانما الصحيح نقول في حق هولاء جفر دون كفر تقول الشمس جنو عزيز من كتابة والشروع في لقد كان معباد يعيش قبية الخواني الذين يكسرون بالذنود ويكسرون سيرة الصحابة بل يكثرون من شهد له النبي عليه السلام بالإيمان بل ومن بشرهم الجنة فالسلوان وعليه رضي الله ثم قال ولذلك لابد من هذا القول الذي هو سفر ولذلك لبض من هذا القلب الذي يوض على الصواري مغرقين في المطهر الذي يوض الصواري مغرقهم في المطهر ومن أضراب من عبد الصواري مشهور ومن أخسدوه لهم ذلك أصح لأن نجدها ونخدها عن وقد شارك في تلك المناورات والمناقشات لإمانته مع الدول الأمريكية في تلبية مشروط زعيم المجموعة قبل المجند الثاني فقط لا وثلاث لذلك شارك لست في مهمة تواطؤ المجند الثاني عشر صباحاً وتمليس فقال فأرسل إليه من علي فأرسل إليه ابن عبد فنظرهم فرجع كانت من اثار تلك المدرات الصيدة التي اطامت فيها عليه الشجرة على مبارك المراجعة كم؟ المراجعة جدا غير قيمة عن تلك المسلة الفاسدة وطمع الآن نحسيني لأن نقول مجرد تلك المدرات المسلة عن المقرب الشيء ان ابن عباس كان يعيش وكانت سلطة القضية مما يورده وكانت مما وجه اليها اهتمام لانقام للشجرة على هداء القضي فكانت تلك المقولة التي قالها دون قد في اضحاب الضروب والبعاق وليس ابدا في اضحاب السجاد والتشريع وتقديم الاراء والاهواء على الصرع الوحي بل ان في تلك اللفظة التي اخرجها والتي بجراء كثير في تسجير لا يشعر وما يرضي لنا هذا المعنى تماما ماذا قال كثير في نقله ابن في مجيزم عشان الفترة في الساعة والسلسين قال قالت المعباد ليس بالكفر الذي تذهبون له انظر القول يتذهبون يشارك باي شيء يشارك بانه يقاطل مناسا وعلمون يقاطل صائفة قصة يقصدهم جهاز المطلح يقول له ليس بالكفر الذي تذهبون له من هم هاي الصائفة هل تكون يكون هم يكونون لا تحتاج لإلا أن وما هي صفة الصوارج المكثرون بالظروب والمعاطي والشباب. بل ان روضة الحاكم الذي سدل به هي اوضح جليلا واوضح في ذلك المعنى. فعند الحاكم اللوضة جاءت ليس الكفر الذي يذهبون اليه. انظر جاء ايه? يذهبون. هذه الروضة اقوى احرام بان المراد بها صائفة القصر. وبان الحديث عن نسلة معينة وعن قوم معينين وعن مذهب جديد بدأ ينتشر في مجتمع الإسلام فقال المعباد ليس بالكشر الذي يذهبون إليه من هم الذين يذهبون إلى تلك المقولة؟ لا تنشارك أبدا إلا على الخارج فما هو ظاهر المقولة وثمعية القرائم والأمراض على ذلك المال. إذن ماذا؟ يتكلم في قرية ماير. يتكلم في مناطق محجب. يتكلم في مسألة بدأ تنتشر في المجتمع. بدأ تنتشر في المجتمع الاستئلاء وتفسير أحقاد الزور والمعاصي والفضالات ليش بالكفر الذي يذهبون إليه؟ عندما يشتبهونه بكل هذا الآية. هذا كلام مباشر. فالآية في مناطق واستجارون في مناطق. إذن كلامنا درس. ان مواطب تكتير من صب ويتنزل على المناطق الخاشد من ثبت لا يتمزد على الآية ولا يستطيع في الآية لا مقرد ولا معيه على المناطق الخاشد الذي اراد الخوارج ان ينسل الآية عليه. كلام ابن عبدالله يتنزل على السجاج الخوارج بالآية وليس على الآية فالشافة من الامريه. الآية في مقام وهم ارادوا ان يستدنوا بها في مقام الوقت. فجاءت كمكولة. تصحيح قال المخاطب لهذا الخطا لكلهم يوكف هيك هذه المقوله وضعوها في موضوع او في انتم تتحدثون عن ترى ضحك لان بعدك كنت تناقش كانت الايه ولا تنظر على لما نتكلم عن استجلال الخوايس للأسف نقول لو تريدوا ان تنسبوها على اطفال الشباب والجميد المصري والآية ليس في أبحاث الكبار ليس في أبحاث الجنوب ليس في فالكفر الذي يزنعبون إليه هو كفرون بمعاطنة فكلامه رب الله عزيز أنه واضح أنه في ذلك المناطب, وفي بارك المناطب بارك الباطل وفي ذلك الاستثبال الباطل كذلك الذي أراد أن يتزم ذي الصوارج من هذه الآن كذلك كان الصوارج من, من هو قول المعروف عنهم كانوا يكسرون السكان والأولاد والمرأة بالجو مظلم عندما يقع وادي أو حاد أو على نفس السكاب المتراس من السواحل والأسم ضمّا وجو كان الخوارج يكسرون ويجادل الأفاعي فرنا من ذلك في الحج في كتاب مجال السمس والحق وضاق في عن القوارب وقالت العوديدية وهم فائثة من الجنة السمسية من قال القوارب قالوا ان الامام اذا قضى قدي يتجور وهو في الفرسان او بغيرها أي مكان كان. حيث كان من البلاد هنا او هناك، وريد ان أقول حتى لو كانت مناطق بعيدة جدا حيث كان من البلاد ففي ذلك الحين هكذا الوقت الذي انقضى فيه في حيث القضية الظالمة على في تلك اللحظة ليس هو فقط انما معه معهما كل رعية. يكتر معهما كل رعية لهذا. قال ففي ذلك الحين نفسه يكتر هو وجميع رعيته. هو وجميع رعيته. حيث كانوا من شرق الارض وغربها. ولو بالاندلس واليمن. ولو بالاندلس واليمن. فما بين ذلك من البلاد. من يرد ان يقضي جور حبيب بلم كسره الرجل بدأ كسره معه كل الرعيب حتى الذين في غيائي الكهوب الشعب ان بسعد هذا كان مذهب الخوارج انهم مكثرون بالمطلق المعفوة بالبلم والجور المجرد عن سعد المكثرات يقول كذلك يطررون هذا المدهب عن الخوارج الشيخ محمد شاكر الشريف يجتابع لحقه إلا الله بالفضحة السبعة وشتين يقول كان من منعج الخوارج أن مرتكب الكبير كافر فإذا رأوا أحدا جاء في حقنه أو ظلم حكموا لكفره انطلاقا من سألهم لقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزى الله فإلا إخامه هذا الذي يومنا الذي يومنا انهم كانوا يستدلون على تكسير الظالم والجائب كان رسمون على ذلك بقوله تعالى ومن يميحكم يحكم بما الله الله عليه وسلم ولذلك جاء الصحابة والتابعون يردوا عليهم تلك المقولة فقالوا لهم قصر دون قصر ومن تلك الامثلة التي ذكرناها من قبل والتي كان بالمقتضاعة او برعن سابقة ويناظرها كان خوائز الكافرون بقصة من ربا تنقاضي بالعلم بالابو بالابي